فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقالان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يطوفون بينها وبين حميم إنآن آن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموهم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 كذبون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 خالقون <تصفيق>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 لو نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ ءَاتَتُمُ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا